زُينَ لَِّ صِحُّ الشَّواتِ مِنَ النِسَاءِ وَالْبَنينَ وَقنطير المُقَطَلََةِ منِن الذهب وَْقناطير المُقَ طَرَةِ منِنَ الذاابِ والفِضظة والخَيل المُسََّّمَةِ والْأَنعامِ والحَرْث ذلكَلِكَ مَتَُ الحياةِ الدنيا والله عنده حسن المآب قل أغنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد نا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أن الملائكة وغلو العلم قرى رائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من إلا من بعد ما جاءهم العلم بقي بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله, فإن الله سريع الحساب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 الذين حبطت آمانهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصره